منهم يتمو عليهم آياته ويزكيهم, ويزكيهم ويعلنهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين وآخرين منهم لم ما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ما لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً بس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا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 بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة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 واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وَإِذَا رأوا تجارة أَوْ لَهْوًا فاضطوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الوازقين